أعوذ بالله السمي العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهديه الله فلا منظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزوجيته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد استأنفنا في الدرس الماضي الكلام على, على اسم مشرف من اسمه الله الحسنى وهو اسم الله السميع وقد ذكرنا في درس الماضي ما قاله أهل العلم في هذا الموضوع ووقفنا عند هذا الحد يعني ما ذكرناه في المرات الماضية لم يخرج عنه كلام اهل العلم وكما تعودنا نهود إلى المنهج الذي فتح به على هؤلاء وهو أن تعرف إلى الله تعالى بما ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو بما عرفنا هو جل وعلا به نفسه في كتابه وبما عرفنا به صلى الله عليه وآهله وسلم وهذا البحث بحث اسمه السميع من أشق الأبحاث التي صرفت المرء في كلام الله تعالى نحس شاق جدا أنك في النهاية 你 Raymond لن تجد من المفسرين من يقول وكان الله سميعا علما وإن الله سميعا علما إن الله سميعا بصير Solomon سميعا بصيرا لن يقول لك شيئا إن الله سميعا بصير إن الله سميعا أعليم إنه سميع قريب وهذه مبلغ المشكلة يعني في هذه القضية إنما نحن في هذا الحال إنما مرتكنون إلى الله تعالى في أن يفتح علينا في فهم ما يعرف نبي نفسه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يسر ذلك يعرف به المؤمنين أن يعرفهم نفسه سبحانه وتعالى المهم بداية الكلام في هذا الاسم المشرف معاني علت على المرء في أن هذا الاسم من الأسماء التي جاءت موصوفة بالعليم والبصير والقريب هذه الثلاثة هو الوحيد فيها الذي لم يأتي منفردا لم تجد سميع هذه مفردة أعثرت في القراءة على اسم الفاعل ليس الإسم وهو قوله تعالى إنماكم مستمعون هذه الوحيدة فقط التي جاءت عن الله تعالى بغير إضافة أو بغير وصف العلم أو وصف البصر أو وصف القرب الوحيدة إن معكم مستمعون والباقي أسمع وأرى أو غيره من الأفعال والملحوظة التي نسوق الكلام فيها هنا وهي أن هذا الاسم لم يأتي مفردا كما ذكرنا وبالتالي عندما يضاف أو يوصف بالسمية بصير أو سمية طريب أو سمية عليم سبحانه وتعالى نلاحظ أننا لو رفعنا اسم السميع من السياق تغير السياق فلو قلنا مثلا في هذه الآيات ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير لو شلت كلمة سميع السياق سوف يتغير ماذا تعني في قولك ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله بصير ده تاتي مما يدل على مقصد في الكلام انه على ان سميع هنا لها معناها الذي لابد وان توجد به هنا هذا الكلام عايزين ملحوظات يعني نحن نسوقها او الله تعالى هو الذي يسوقها لحتى يتفحص الناس وهم يقرؤون أو يتدبرون لأن قضيتنا كما ذكرنا هي قضية التدبر في كلام الله تعالى فلو رفعت هذا الاسم ذكرت عليم فقط لأن الله بكل شيء عليم في أي آية من التي جاءت أو سمع العليم لو وجدتها تختلف والملحوظة التالية الله تعالى نفس الكلام في عليم في أي آيات التي سنذكرها ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم لو قلت وهو العليم لن تؤدي نفس المعنى لما يدل على أن السميع لها معنى هنا الله على ذكرها بالذات في هذا الموضع لكونها لا بد أن يكون الآن معنى يستفيد منه السامع وفي التدبر يفهم معنى عن الله تعالى يعينه على التقرب إلى الله ومعرفة الرب سبحانه وتعالى لا شك ومع أن السميع والبصير والعليم جاءت هكذا كما ذكرنا إلا أنها في معنى واحد فقط لم تأتي لمع البصير ولا مع السميع وهي مفردة واحدة في قوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب أقول سميع عليم مش جاية سميع بصير مش جاية يعني إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع عليم عليم إيه أو بصير إيه بالهداية وعلاقتها إيه يعني هذه المعاني حتى ينظر المرء في هذه الأسماء أو في كل معاني آيات القرآن الكريم يتدبر فيها وهذا التدبر يعينه كما ذكرنا في خطب الربانية أن يتدبر تلك الآيات لتكون هذه الآيات لها وقعها على نفسه ولها أسدها على قلبه وعمله وأن يزن بها نفسه عندما تكلمنا عن السميع سبحانه وتعالى كنا حظ المؤمن من السميع أمرها مثلا الأمر الأول أن الله تعالى سميع يعني يسمع الخالق يسمع دبيب النمل, النمل على كذا وكذا كما ذكرنا قد ذكرنا هذا المثل وهو موقف الحج أو الإحرام بالعمرة وكيف كان هذا الموقف هذه الملايين المملئة الواطفة ترفع يديها إلى الله وتدعو بمختلف اللغات وبمختلف الأدعية وكل له طلب وكل له دعاء ويرفع صوته ويخفض صوته والذي يبكي والذي يتدرع وكل هؤلاء يسمعهم في نفس الوقت ولا يتلخبط كلام على كلام ولا يخفى كلام على كلام ولا سمع على سمع ولا سؤال عن سؤال ولا حاجة عن حاجة ولا, ولا شيء كله مسموع في نفس الوقت لا وكل يظن أنه هو الخاص برب يعني كل واحد فكر نفسه هو بيدعي لوحده بس أنه ربنا بيسمعه هو فقط أن هذه الملايين كل منه يرفع يديه إلى الله ويظن أن الله يسمعه فقط هو يسمعه هو أن الله مختص به هو يسمعه سبحانه وتعالى وإذا بكل الناس الله تعالى يختص بهم ويسمعهم ويسمعهم في نفس الوقت وبكل كلامهم وبمختلف لغاتهم وعلى مختلف في حوائجهم وطلباتهم وكلامهم يعني نحن نتكلم في الدعاء فقط فما وهو يسمع كل الأصوات وكل الكلام وكل ما يصدر من النار في جهره وفي علانيته وفي سره كما ذكرنا ذكرنا أن, أن الله تبارك تعالى طالما يسمع إذن فلابد أن يكون حظك أن لا يسمع منك إلا ما يكون سبب رضائي عنك لا يسمع منك ما يكون سبب غضبي عليك ما تطلع له كلام سيء ووحش وما تطلع كلام حلو نيتك ووحش ببك لأنه يعلم وزين نية كثير كثيرة تتكلم كلامه هو يعرف أنه في قرارة أنفسها أن هذا كلام يعني على سبيل أي سبيل على سبيل مجمال على سبيل يضحك عليه على سبيل أي حاجة وفي نفس الوقت قال له من السمع أيضا له حظ في السمع ألا يسمع إلا ما يحبه ربه سبحانه وتعالى ولذلك كانت هذه المسألة من أعظم المسائل وهي كما ذكرنا لها شقان شق المراقبة وشق المجاهدة أن يراقب نفسه على أن يصعد منه إلى الله إلا الكلم الطيب كما قال تعالى أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ولا يرتفع إليه إلا الطيب إليه يصعد الكلمة الطيب. مهم هذه المعنى والشق الثاني معنى المجاهدة أن نفسك وشيطانك وهواك سيأبى عليك إلا أن تعصي الله سبحانه وتعالى لن يتركك حتى تتكلم الكلام الذي لا تأخذ منه فائدة أو أن تنذم وتأثم عليه يلزم ذلك المجاهدة هذه المعاني كما بينا تفيد هذا المعنى الذي نحن فيه وهو أنه كل سياق من هذه السياقات التي تسمعها لابد حين تتدبر أن يفيدك شيئا ما ربنا بقى الكلام لا تستفيد المرء منه شيئا ولا أن يصلح به نفسه عمله ولا أن يعرف مرتبته من الله تعالى في هذه الآية أو منزلته منها وحتى تكون هذه الآية له دواء لهذه الأمراض التي هو فيها فعندما يعلم أن كلامه الذي يتكلم مسموعا عند الله تعالى علم مرضه الذي الذي هو مصاب به في هذا الكلام سواء من في نيته بالكلام أو سواء في الكلام نفسه فعندما يعلم ذلك عرف مرتبته عرف منزلته من سمع الله تعالى إياه فعرف هذه الدرجة عند الله تعالى التي هو فيها فعرف مرضه ونسبة هذا المرض أنه يخرج له يخرج منه إلى الله تعالى مثلا كما ذكرنا في منزلته خمسون في المئة مثلا كلاما طيبا إذن فهو مريض خمسين في من الكلام الذي يؤذي الله تعالى الذي لا ينبغي أن يسمعه الرب جل على منك حين حينئذ عرفت دائك وبادرت في المجاهدة وساعدك على هذه المجهد أنه مراقبك ويسمعك سبحانه وتعالى فلا تتكلم حينئذ في سرك وعلانيتك أو في جهرك إلا بما يكون سبب قبول الله تعالى لهذه الكلمات وأن يكون هذا الكلام الذي تتكلم من الله تعالى سببا في أن يكون مصلحا لك كما قالت تعالى أقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم شو قال يصلح لكم أعمالكم أن يتكلم كلام كويس ربنا يصلح له عمل وشان كده لو نظرنا إلى سوء العمل تجده منبني على سوء الكلام أه أفع عظيمة جدا يعلمها المرء في نفسه أن سوء عمله من أهم أسبابه سوء لفظه ومنطقه وكلامه لما ذكرنا هذا القول مرة ماضية لا أظن ولا أدري وهو قول سيدنا أبي بكر هذا الذي أوردني المهالك على لسانه يشير إلى لسانه رضي الله عنه ويقول هذا هو الذي أوردني المهالك. تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملك ويغفر لكم ذنوبكم فكان إصلاح المنطق على ما في القلب مما يرضى الرب سبحانه وتعالى سببا إصلاح العمل والنفس والسير إلى الله تعالى كان هذا هو حظ المؤمن ذلك إذا نظر بقى في هذه الآيات عرف مرتبته عرف أن 50% بيطلع منه كلام وحش ولما يجي إيز بقى عشان كده كان العلم زماني يقول إيه ما كنا منكلم على حفظ اللسان أن المرأة لو كلما تكلم بشيء أو بكلمة ألقى في بيته حجرا سوف يمتلئ البيت بعد عدة أيام من الحجار ينظر هذه الكلمات كلما تكلم كلمة ليس فيها رضا الله ولا حتى لو كلمة مباحة أو أي كلام وألقى حجرا أمام كل كلمات يتكلمها لم تلع البيت في عدة أيام من الحجارة منظر هذه هذه الحجارة التي انتلع بها البيت ذلك ما هو مستور عليك وكل صغير وكبير مستطر مكتوب عند الله تعالى المهم يفهم النار هذه المسألة المهمة وهي أن صلاح اللسان نزيل مفسدات صلاحه للعمل وسبب للمغفرة لما يترتب على ذلك مما يحسن الكلام عليه حينها إن شاء الله تعالى وكما نقول نكمل هذه الملحوظة في الله سميع بصير سميع عليم سميع قريب وأن سميع فقط لم تأتي الملحوظة التالية حتى يفهم أيضا المرء يمكن أن نضع أي اسم من أسماء الله تعالى بدلا هذا الاسم يعني بدلا من أن تقول في هذه الآية من الآيات وكأي من دابة مثلا نذكرها دلوقتي إن شاء الله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السياق لو أنت متابع نفسك ومشوخ ببالك وانت بطيء الله لأننا طبعا مشوخدين بالنا في قضية التدبر اللي احنا هي دي مشكلتنا وهذه قضياتنا التي لن نخرج عنها هذه الأيام إن شاء الله تعالى لو قال القائل في هذه الآية الكريمة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو الرزاق المتين وهو الرزاق العزيز ذات السياق مش كده أنه السياق هنا ليقول وهو السميع العلي يوزقه وإياكم هو السميع العلي بد أن يكون السياق هنا له معناه وهذا يؤدي إلى هذا المعنى اللي احنا نسوق بد أن ينظر المرء في عزي المعاني وهو يقرأ ويتدبر لذلك قلنا كيف يقف المرء عند كل آية ويقرأه ويتدبرها وكيف ضربنا مثالا لذلك في خطبة الجمع كيف يقف عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين إلى غير المغضوب عليهم والضالين ضربنا مثالا لهذا التدبر الفاتحة ورأينا تلك المعاني التي لم تخطر على بال أحد في هذه الآيات من كلام الله تعالى إذن هذه المقدمة سنعود إن شاء الله تعالى إلى الكلام على معنى السمع مع العلم أو مع البصر أو السمع مع القرب لنرى كيف يتواءم هذا السياق ويلتائم المعاني مع هزين الإسمين بالذات من كل اسم نازيل أسماء في موضعها وكما يريد الرب سبحانه وتعالى نرجع ونرجعنا إلى الكلام بعد هذه الملحوظة وهي أن الله تبارك وتعالى ملحوظة تالية بقى أن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن ينزه نفسه عن مشابهة المخلوقين ويبين للمؤمنين أنه لا يشبه شيء ولا يشبه شيء ولا يشبه شيء قال ليس كمثله شيء إن ممكن نبقى وهو القويل العزيز ممكن وهو الحكيم الخبير ممكن كل ده ممكن ليس جميل شاي وهو السميع البصير ماذا هذا هذا معنى جديد وهو أن هذه الملحوظة مهمة في أن الله تبارك وتعالى أثبت لأن السمع والبصر له سبحانه وتعالى في تنزيه نفسه عن مشابهة الخلق أو يشبهه الخلق لأنه السميع البصير بالزاد السميع البصير هي التي دلتنا على أن شيئا من الخلق لا يشبهه الرب سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السامع والبصر مع مخالفة المخلوقين أو عدم مشابهتهم وأنه ليس كمثلي شيء سبحانه وتعالى لوجود السامع والبصر لله تعالى وليس كذلك لو رأينا إلى السامع ونظرنا إليه دي لا يشبهه شيء صح نحن لسه نضع بالمثل الناس اللي وقفين في عرفة كل عمل يا رب يا رب من اللي يقدر يقف يسمع الناس دي كلها لا لا. من اللي يقدر يسمع ثلاثة جنب بعض ويتكلمون بنفس الصوت بصوت عالي أو ده يكلم إنجليزي وده يكلم عربي وده يكلم أردو مين اللي يسمعهم التلاتة في نفس الوقت بنفس الحاجات بنفس المنطق واحد عالي صوته عالي وواحد صوته واطي ومنخفض هل يستطيع أن يسمع هؤلاء الثلاثة بنفس اللغة وبطلبات مختلفة أو بلغات مختلفة لو قلت واحد قوي تفرق بها هنا كيف؟ لك واحد قوي وهو القوي أيها قوي ممكن يضرب خمسة ستة في نفس الوقت؟ نعم يضرب عشرة خمستاشر نعم إنما يسمع اثنين ثلاثة مختلف اللغات ولا يمكن صحيح؟ حد بيسمع لحد بيكلم عربي وانجليز وفرنسا وفي نفس الوقت ويفهمه وده بيكلمه كده وده صوته واطي وده صوته عالي وده بعيد وده أريب وهو يسمع ذلك يقولك فما ذلك هو يسمع هؤلاء جميعا في نفس الوقت من يوم أن خلقهم إلى يوم القيامة جميع هو الله تبارك وتعالى يسمع الجميع والبصر لا كلام فيه هو يراهم, مش يراهم بقى يرى النملة السوداء في الليلة السوداء على الصفرة الصماء كلام اللي يقولون العلم هذا هو إيه يضرب به مثل بيه ويرى مش عارف ما عروقها فيها وإقزاءها وإقزاءها وما يتعلق بها يرى ذلك كله بل هو يرى ظاهرك وباطمك كما يرى والغيب والشهادة عنده واحد سبحانه وتعالى ومن يوما خلق الخلق وهو يراهم وينظرهم سبحانه وتعالى ويرى اللي فوق واللي سحت واللي تعرف واللي ما تعرفش واللي شفت واللي, واللي مش هتشوف هو ذلك كله مرئي لله تعالى وتحت بصره جل وعلا لا أظن أن أحدا يرى ذلك إلا شيئا لا يمكن مشابهة الخلق فيه ندخل إلى البحث الشاق الذي نتكلم عليه تعرف علينا الرب سبحانه وتعالى تقدست أسماءه في القرآن الكريم بأنه سميع على أوجوه كثيرة أول وجه صادف المرء لم يكن على باله كما أقول هذه الله تعالى يسوقها للسامعين أول واجه هو أنه سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكونه الرب الإله سبحانه وتعالى بالسماع البصير يعني إيه الرب الإله؟ يعني الرب يعني الخالق الرازق المحيي الممير الذي له ما في الليل والنهار وكذا, وكذا كل هذه الأمور التي هي للرب والتي هي لله تعالى تعرف لنا بها تعرف إلينا بالسميع العليم من خلال هذه الأفعال والصفات له سبحانه وتعالى تعرفنا بكونه الرب الإله من خلال السميع البصير هذه الأولى والثانية تعرف إلينا سبحانه وتعالى لكونه السميع البصير من خلال استجابة الدعاء كما سنرى على مناحي كثيرة من الدعاء لله تعالى تعرف إلينا سبحانه وتعالى بأنه السميع البصير بالكفاية هو بالإجارة من الشيطان بالعوذ يعني من الشيطان أن يعيدهم من الشيطان فتعرف إلينا بأنه يكفيهم لكوني السميع العليم, العليم ويعيذهم من الشيطان لكوني السميع العليم سبحانه وتعالى إلى آخر المعاني التي تندرج تحت أزي البنود التي أشغنا إليها وسنشير إلى بعض الآيات في هذا الحال الله. التالي الذي تعرف به إلينا الرب سبحانه وتعالى بكونه السميع البصير هو خلق السمع للمرء وجاءت هذه الأهات في سياقات غريبة سننظر فيها إن شاء الله وتعالى وهو أنه خلق لهم السمع والأبصار والأفئذة لعلهم يشكرون فكان مما خلق لهم السمع لعلهم يشكرون وخلق لهم السمع والأبصار والأفئذة فإذا بهم قليلا ما يشكرون وخلق لهم السمع والأبصار والأفئذة ليسمعوا ولا يكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وخلق لهم السم سبحانه وتعالى وعلمهم آدابا عندما يستمعون لشيء مما لا يجوز أن يسمع علمهم الآداب فيها وهذا يقول إزاي لولا لإذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير علمهم آداب من آداب السام حتى في هذه الآيات فتعرف إلينا بهذا الحال الله تعالى لولا ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتام عظيم مثلا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويجتهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حادث غير آيات كثيرة ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك عاقبة عدم السم أنه يختم على سمعهم وأبصارهم وضيّن لنا أن سمعهم يشهد عليهم عشان الكلام الأولان بالي بنقوله في معنى حظ المؤمن من السمع أن سمعه الذي يسمع به الخطأ سيشهد عليه وأنت قلت يقول لا أنت سمعت يقول لا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم كما قال تعالى ومعاني كثيرة بيّنها منها سبحانه وتعالى أن الفلاح في السمع والطاعة وقلنا السمع والطاعة يعني السمع والسمع والطاعة والطاعة فقال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع منظرنا لكان خيرا لهم وقال أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون في قوله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فكان عقبة السامع مما ذكر فالعقبة عدم السامع قد ذكرها المولى سبحانه وتعالى في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم نشاهد عليه سماه هذه المعاني التي تحصلنا أو بما أدقب هذه هي البنود التي تحصلنا أو سيقت إلينا لتبين كيف تعرف الرب سبحانه وتعالى إلى المؤمنين بكونه السميع العليم أو بكونه السميع العليم البصير أي سياق من هذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه سبحانه وتعالى فيها فالبند الأول أو العنوان الأول الذي تعرف به إلينا الرب سبحانه وتعالى بكونه السميع جل وعلا هو أنه عرفنا الرب سبحانه وتعالى وصفاته بكونه السميع جل وعلا يضاف إليها أو يوصف به كونه العليم أو البسيط واسمع هذه المعاني تحت هذا البند. ملخص هذا البند وهو أن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا من حيث أنه خلق الإنسان وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب بكوني السمية إنسان طبعا عشان إحنا إي قراءة القرآن نسوق هذا الكلام لتدبر إحنا نقول قراءة القرآن إحنا ما نتدبرش عشان كده ما نفهمش نحن نسوق هذا الكلام عشان قصة التدبر التي هي مهمة من المهمات التي نريد أن نأخذ منها بحظ يكون سبب الهداية إن شاء الله تعالى أي أنه خلق الإنسان وارسل إله الرسل وانزل إله الكتب ورزقه وهداه وزكاه ويميته ويحييه ويحاسبه ويقضي بالحق كل ذلك من كونه السميع أو أن كان البصير أو العليم يقول لك تسدى كلام ده وأحيط ذلك كله يقول القائل أنه يعلم القول في السماء والأرض وأنه يسمع التحاور وأنه يسمعكم حين تتكلمون وحين تسكتون وأنه سبحانه وتعالى بعد ذلك كله بعد أن انزل الكتب ورزق وفلق وبين وهدى وزكى وله ذلك كله فإنه لا يغير تلك النعة أو إن غيرها فليغيرها كذلك لأنه السميع العلي سبحانه وتعالى وفي النهاية أمره سبحانه وتعالى بعد ذلك كله لما بيّن له ذلك أمره بالتوكل عليه لأنه هو السميع العلي ونعى سبحانه وتعالى بعد أن بيّن ذلك وبيّن له أنه يتوكل عليه لأنه السميع العليم نعى على أولئك الذين يعبدون غيره في النهاية سبحانه وتعالى أو يظنون أنهم ينفعونهم أو يضضونهم جل وعلا فقال في ذلك قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم فنعى عليهم ذلك أنهم كيف يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم يعني كان السياق يقول إيه بقى م? كان يقول المالك المقتدر المنتقم العزيز الجبار الذي يضر وينفع واضح شيء ده هذا معنى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو الضرب النافع لا قال والله هو السميع العليم الآن فألا صوتهم مأده وقال تعالى أيضا في منكر عليهم نعيا عليهم هذا الكلام في قوله أم يحسبون أننا لا نسمع شرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون نعود إلى أول الكلام هذا المؤمن ملخص هذا المعنى الأول ملخص المعنى الأول أن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين بكونها الرب جل وعلا تعرف إليهم بأنه هو السميع العلي الرب وصفاته كلها كما سنشير إلى هذه الآيات التي بيانت هذا المعنى أول هذه الآيات قولوا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن شاء الله سنبقى أن نشرح هذه الآية للتفصيل في المنهج بتاعنا اللي هو الإشارة التفصيلية بعد ذلك ربنا يؤثر يعني وهذه الآية, الآية الأولى وهي أنه فاطر, فاطر السماوات والأرض أنه خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وأنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا يضرأكم فيه, يضرأكم فيه يعني يكون سببا لكسرتكم ونسلكم وبقائكم واستمراركم يضرأكم فيه معناها كذلك وكذلك من الأنعام يضرأكم فيه ولكنه ذكر يضرأكم واحدة استغناء عن أن يذكرها مرة ثانية وكذلك في الأنعام لأن الأنعام معلوم أنه يضرأكم فيه يعني تأخذون من نسلها ومن لبنها ومما يكون من خيرها الذي جعله الله لكم وهو السميع البصير سبحانه وتعالى هذه الآية الأولى التي بيانت الخلق وبينت كذلك تناسل هذا الخلق وبقاءه واتساعه الذي لا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى الخالق جل وعلا الرازق جل وعلا هذا الخالق الرازق تعرف إلينا في نهاية الخلق والرزق بهذه الطريقة بأنه السميع البصير سبحانه وتعالى والآية التالية كذلك يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله عزيز حكيم إن الله إيه سميع بصير والخلق والبعث كنفس واحدة إن شاء الله نشير إلى المعاني عايز أخلص كده المعاني الإجمالية مش المعاني الزكر الموضوع يعني رؤوس الموضوع ثم بعد ذلك نسوقها سوقاً إجمالياً إن شاء الله تعالى ثم نفصل في عدة آيات منها تبين الحال الله مستعى وبعد ذلك يقول بعد الخلق والبعث كنفس واحدة نعم وسنكمل بقية الكلام يقول سبحانه وتعالى وكأي من دابة بعد الخلق الذي تكلمنا عليه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو الرزاق المتين وهو الايه وهو السميع العليم سبحانه وتعالى فتعرفا الينا كذلك سبحانه وتعالى بانه يرزق ويرزق ملا لا تستطيع لضعفها كيف هداه هذا الرزق وكيف ساق له هذا الرزق سبحانه وتعالى وكيف رزقه واياكم وتعالى وهو السميع العليم تعرف إلينا سبحانه وتعالى بذلك يعني بهذه المعاني المهمة من معاني الرزق وإيصاله إلى بل لا يستطيع بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى لنفهم بقى المعنى الأولاني اللي احنا كنا نتكلم كيف يكون سمع المرء وكيف يكون سمع الله تعالى يصل إليه منك وكيف يصل إلى سمعك ما يكون سبب رحمة الله تعالى هذه الثانية التالية، الآية التالية في قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير بعد الخالق والرزق هو يقلب الليل ويدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل وبيّن معنى آخر وله ما ساكن في الليل والنهار وهو السميع العلي فكأن الله تعالى يتعرف إلينا بمعنى الربوبية التي تستلزم الإلهية كما ذكرنا في شرح العقيدة بهذه المعاني التي له سكن في الليل والنهار وهو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو سميع بصير وهو السميع العلي كما ذكر الله تعالى بعد ذلك بينا أمرا تعرف به إلينا الضب سبحانه وتعالى لربوبيته وتمام نعمته وكمال عنايته بالخلق وهو قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلى قوله رحمة من ربك إنه هو السميع العلي إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل حكيم أمر حكيم أمرا من عندنا إلى قوله رحمة من ربك إنه هو السميع العلي فبين إنزال كتب وإرسال الرسول إن كنا مرسلين رحمة من ربك فأرسل المرسلين وأنزل الكتاب رحمة منه سبحانه وتعالى بالخلق لكذا وكذا سنذكر إن شاء الله تعالى المعاني الإجمالية إذا تدخل معنا في المعاني المفصلة إنه هو السميع العليم وأكدها بعد ذلك بمعنى آخر ساقه بكونه السميع العليم أيضا في قوله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 بعد هذا السياق الذي ذكرنا كل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت حينئذ وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع سميع قريب جاءت الهداية بعد هذا الكلام أو الإضلال إن ضلف من نفسه بعد ذلك وإن اهتدى فبما يوحي إليه ربه إنه سميع سبحانه وتعالى قريب جاءت الهداية ثلاثة الهداية آية أخرى جميلة في نفس السياق تدل على الرب سبحانه وتعالى بكونه السميع العليم وهي آية التزكية بعد أن هداهم بهذا المعنى الذي ذكرنا إذا به سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم جاءت التزكية التي نتكلم عليها بعد الهداية ثم بينا لهم سبحانه وتعالى بعد ذلك مسألة مهمة بعد الهداية والتزكية قد يريد المر... الدنيا قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة مش كده وكان الله قويا عزيزا ها ان كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ايه ثواب الدنيا والاخيرة وكان الله ايه ه Ash سميعا بصيرا سبحانه وتعال بսicação الدنيا والاخيرة المتركبة على ماذا كأنه هو عند الله فإن أراد ثواب الدنيا فعليه بالاخيرة يحصل ثواب الدنيا والاخيرة يعني بيقول الا عايز ثواب الدنيا ما انت لا تفهم كنت تريد سواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة والعيس سواب الدنيا يبقى يروح لربنا يدل سواب الدنيا والآخرة مش حيروح لا حياخد سواب الدنيا ولا ثواب الآخرة وان أخذ أشياء في الدنيا فهو زائل خسر به الدنيا وهو خسر به الآخرة بعد أن بينا ذلك كله سبحانه وتعالى بيّن أنه الرب وأنه الخالق والرازق والذي أرسل الرسل وأنزل القتب وهدى الناس وبيّن لهم السواب عنده سبحانه وتعالى قال حين إذ على الله فقالت تعالى وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وهي آية جميلة من آيات الجميلة كذلك إن أشرنا إليها وهي في قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم بعد قوله وأعدوا له ما استطعتم من قوة يعني اللي بيأخذ باله بقى يقول لي طب توكل على الله بعد إيه بقى يبقى التوكل ده بعد الأخذ بالأسباب يبقى ده شيء زائد على الأخذ بالأسباب مش هو بقى الأخذ بالأسباب صحيح؟ وقال خذ بالسبب الأول وهو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم قال وإن جنحوا للسن فاجنح لا وتوكل على الله فلما أخذ بالسبب وتوكل دل على أن التوكل شيء خارج عن الأخذ بالسبب المهم في هذه الآية تعرف إلينا الرب بأننا نتوكل عليه لأنه سميع عليهم سبحانه وتعالى سوف يصادفه صلى الله عليه وسلم ما يكون سبب ضيقه وحزنه بيّن الله تعالى له هذا المعنى الجديد قال جل وعلا ولا أحزونك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ونهاية الدنيا والمرء والإنسان قال تعالى من كان يريد, من كان يريد لقاء الله فإن أجر الله لآت فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم وبعد هذا الأجل الذي يأتي وتقف الدنيا لله تعالى لتحاسب قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صحيح أنقف عند هذا الحق من أسماء الله عز وجل المتكبر نعم المتكبر من أسماءه هل يجلس وصف الرب بالكبر نعم سبحانه وتعالى نصف الرب بالكبر على معنى العلو والعظمه على معنى المعنى الذي يليق بالله تعالى يليق بالله أن يكون متكبرا لا يليق بالعبد هذه من الايه من الاوصاف التي تليق بالرب سبحانه وتعالى ولا تليق بالعبد جل وعلا ولو لم يكن متكبرا لرأيت هؤلاء المتكبرين على هذا الحال فلما كان هو المتكبر علمنا كيف يزل هؤلاء الذين يتكبرون ويأخذون من اسمه سبحانه وتعالى تشبهون بما لا يجوز لهم إن شاء الله نبع نشعر قد عاد در سئة الفقه بعد صلاة الجمعة در سئة الفقه قد عاد كل سئة الفقه هذه شاء الله وقتها الجمعة كل سئة فقه انوا ادس على الدعاء القنود في الواتر بعد في الرو... في الوتر بعد الركوع لقبله الركوع في رمضان وفي غيره في رمضان وفي غيره على المذهب الحنفي رمضان في النصف التالي على مذهب الشافعي يجوز على مذهب الحنفيه في رمضان وفي غيره ما نسميه الضرر ما فيش معنى ما فيش اسم الضرر قلنا الضرر لا يجوز افراط احديهما الضار لنافع على بعضها اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وعزواجه ومعات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آفنا وعفو عنا اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا جلاء همنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهر على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء وبركة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده رب العالمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا واسماعنا نورا وابصارنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين اللهم اشه مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشه مرضانا وارحم موتانا واستيب دعاءنا ولا تخير فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشو رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين اللهم اجعل بلدنا هذا آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد